Allahu akbar, Allahu akbar La ilaha illa allah tym miejscu, w tym momencie,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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أننا متعين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 الله حق قدره والأرض جميع قبضته يوم القيامة والسماوات وطويات بيمينه سبحانه وتعالى عن ان وفي خافصور فصيط في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم طاجن امض بنور ربها ووضع كتاب وشي ابينا بالجين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو اولى صَالُوا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَزُمًّا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا قَدْ خَسِرْتُمْ مِن قَبْلُ وَمَا كَنتُمْ ويذكرون عليكم آيات ربكم وينذرونكم, وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة Tkabirin. Allah, Pani Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah,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 وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَلَتُهَا له سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وارسل الارض واورس الارض لتبوء من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين وترى الان ذلك يسبحون بحمد ربهم، يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق، وقل الحمد لله، وقل الحمد لله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 ولا ينفع ذا الجد منك الجد تباركت ربنا وتعاليت وهكذا يا إخوة الإيمان كنا معكم في بث حي ومباشر لشعائر أذان وصلاة الفجر أما المصلين من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيله إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ عبد الباري الثبيتي غفر الله لنا وله لا يسعنا في ختام شهرنا وفي ختام هذا النقل المباشر إلا ان ننقل لكم تحيات فريق العمل من استديوهات قناه السنه النبوية المدينة المنورة ومن المخرج الأستاذ موسى بن سلمان الرحيلي ومني محدثكم فارس بن محمد الغيثي أسأل الله تعالى أن يعيد علينا وعليكم شهر رمضان المبارك أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في تقوى وإيمان وحياة سعيدة لا فاقدين ولا مفقودين دامت أوقاتكم عامره بذكر الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب في اليوم مئة مره رواه مسلم عن انس بن مالك الانصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم